صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسمين أجمعين. نكتفي عندي محاضرة اليوم. الشيخ ولو كان موسى حيا حياً موسى اعتبار. في رد على بعض الواصلين الذين يقولون أترك الشريعة ونخرج. صحيح يعني قولة في الحديث لو لو كان موسى حيا وموسى كليم الله عليه صلوات الله وسلامه ما وسعه إلا اتباعي أن يتبعني. فهذا في رد على بعض الغلاة من الطرقية الذي يدعي لنفسه أنه واصل ويزعم أن التكاليف سقطت عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني ما وسعه إلا اتباعي فهذا يبين زيف مثل هذه الدعاء والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه عليه الصلاة والسلام ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به سواء فرط في بيان مقصود العمل مقصود العلم يقول يهتف ع... بالعلم العمل فإن أجابه وإن ارتحل مقصود العلم العمل أو فرط في العلم والعمل معا فهذا مثال عظيم مبارك ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته مبينا من خلاله حقيقة الوحي الذي بعثه الله تبارك وتعالى به وأيضا بينا من خلاله واقع الناس مع جانبي في جوانب الحياة الزوجية ونحو ذلك أتوا بأمور وأشياء تلقيت من الغرب بعضهم حاول أن يصفي وبعضهم أخذ الأمر على علاته بعضهم حاول أن يصفي ومع محاولة التصفي يبقى رواسب وأشياء مخلة قد لا يدركها هذا الذي أراد أن يصفي لقلة علمه وقلة دراية بدين الله عز وجل وأخذ وبعضهم أخذ ما عند الغرب بعلاته حتى بما فيه من شركيات وما فيه من انحراف عن دين الله وما فيه من تعلق بالأسباب وعراض على التوكل على الله والاستعانة به وطلب المد والعون من وأدخل الناس في أوهام وخرافات لا حد لها في جانب معالجة المشاكل، في جانب ترتيب الأمور وتنظيم الأوقات، على هذا خلاله واقع الناس مع جانب في جوانب الحياة الزوجية، و في جانب ترتيب الأمور وتنظيم الأوقات في جوانب الحياة الزوجية. ونحو ذلك أتوا بأمور وأشياء حد لها في جانب معالجة المشاكل في جانب ترتيب الأمور وتنظيم الأوقات هذا مثل الأرض الطيبة وتعالى به وأيضا بين من خلاله واقع الناس مع جانب في جوانب